عليهم الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر فثاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين